ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون